بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد ارى الدين عن التوحيد ف أ ر ش د الخلق لدين الحق ب س ي ف ه و ه د ي ه ل ل ح ق م ح م د ا ل عقب ا لرسل ر ب ه و ا ل ه و ص ح ب ه و ح ز ب ه و ب ع د فال ع ل م ب ي اصل ا ل د ي ن م ح ت م ي ح ت ا ج ل ل ت ب ي ي ن لكن منى ا تطويلي ك ا ل ا ت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أ ر ج و ز ا ت لقبتها جوهرات التوحيد قد هذبتها والله أ ر ج و في القبول ن ا ف ع ة بها مريدا في الثواب طميعا فكل من كلف شرعا وجاب عليه أ ن يعرف ما قد وجاب لله و ا ل ج ا ئ ز ة و ا ل م م ت ن ع ة ومثل ذا لرسله ف ا س ت م ع ا